بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام ورسول الله على آله صحبه وعلا قال المراد رحمه الله تعالى ما كنته علي حسن بن قاسم المراد ابعلي قال ما وهذا هو الحرف الخامس والعشرون من حروف المعاني الثنائيه في هذا الكتاب قال لفظ المشترك يكون يكون حرف النسمن فاما ما الحرفيه فلها ثلاثه اقسام نافيه ومصدريه وزائده فالنافيه قسمان عاملة وغير عامله هذه كلها تقسيمات تنقل الى دفتر التقسيمات لمن اراد تقسيم فايد فالعامله هي هي لام وهي ترفع الاسم وتنصب الخبر عند أهل الحجاز تعمل عمل ليس قيل وأهل اتهامة يعني أهل العالية إذن أهل العالية اسم الحجاز وما ولاه من التهائم وهل وأهل اتهامة قال صاحب رسول الله مباني أهل الحجاز ونقد وإنما عملت عندهم مع أنها حرف لا يختص ما معنى لا يختص لا يختص بالاسم والاصل في كل حرف لا يختص أنه لا يعمل لماذا اعملوها لأنها شبهه ليس شبهه ليس في ماذا قال لانها شبهه ليس في النفي هذا وجه الشبه الأول وفي كونها لنفي الحال غالبا شبه الثاني وفي دخولها على الجمله الاسميه هذا ما هو الثالث الاختصاص الدخول للجمع الاسميه والرابع جمودها جمودها فما يعني قامده لا تصرف وليس قامده لا تتصرف والخلاصة النفي والجمود والاختصاص بالدخول على الجمله الاسميه خلاصة الموضوع فيها خلاصة الشبه لا النفي والجمود والاختصاص بالدخول على الجمله الاسميه قال ولعملها عندهم شروط الاول تاخر الخمر فلو فلو تقدم بطل عملها هذا مذهب الجمهور واجاز بعضهم نصب النصب نصب الخبر المقدم على الاسم وقال الجرمي انه لغة وحكى ما مسيئا من اعتبى ونسبه المالك الى السيبويه في نسبه اليه نظر لان السيبويه انما حكاه عن غيره نقله حكاه بمعنى نقله عن غيره قال سيبويه وإذا قلت ما منطلق عبد الله ومسيئا من اعتبى رفعته ولا يجوز ان يكون مقدما مثله مؤخرا كما أنه لا يجوز أن تقول إن أخوك عبد الله عبد الله على حد قولك إن عبد الله أخوك لأنها ليست بفعل وهذا نص على منع النص ولم يكفيه حتى شبهه بشيء لا خلاف فيه ثم قال وزعموا أن بعضهم قال وهو الفرزدق الفرزدق ما كنت فرزدق قال فاصبحوا قد اعاد الله نعمتهم اذ هم قريش وإذ ما مثلهم, ما مثلهم بشر وهذا لا يكاد يعرف فهذا لم, فهذا لم يسمعه من العرب وانما قال وزعموا ثم قال وهذا لا يكاد يعرف فنفى المقارب والمقصود نفي العرفان كقوله تعالى لم يكاد يراها لم يعرفها وقد وقد الى هذا البيت على اوجه النكبت في غير هذا الكتاب كما شرح التسهيل قال واختلف عن نقع الفراء فنقل عنه انه أجاز ما قائما زيد بالنصب ونقل ابن عصور ان عنه انه لا يجوز النصب وذهب بعض النحويين لا تصيل فقال ان كان خبر ما ان كان خبر ما ضرفا أو جارا مقرورا جاز توسطه مع بقاء العمل ويحكم على محلها بالنصب وان كان غير ذلك لم يقز وصحاب نعصور الثاني بقاء النفي فلو انتقض النفي لا بطل عملها كقولي كقوله تعالى وما محمد الا رسول وهذا التفصيل هو هذا التفصيل هو نقرا من الصور وذهب بعض النحيين إلى تفصيل قال إن كان خبر ما ظرفا اقربا جاءت توسطهم مع بقاء العمل لماذا يا اخوان على اي قاعده رجحنا هذا على قاعده يتسع في القالم قرر ما لا يتوسع في غيره قاعده توسع وروى عن يونس وروى عن يونس من غير طليق من غير طريق سيبوي اعمال ما في الخبر الموجب الا واستشهد على ذلك ابي واستشهد على ذلك بعض النحويين بقول مغلس وما حق الذي يعث نهارا ويسرق ليله الا نكالا وما حق الذي يعثون نهارا ما معنى يعثو يفسد في هو الفساد ويسرق ليله يعني في النهار وسد في الليل ما جزاه إلا نكالا حارب الله ورسوله وما حق الذي يعثون نهارا ويسرق ليله إلا نه إلا نكالا سهل عمل مع وجود الله وقالوا بيقول الآخرة من الدهر إلا من جنون بأهله وما صاحب الحاقاته إلا معذبا إلا من جنونا يعني النصب بعد الا بالرغم من انتقاض النفي وما صاحب الحاقاته إلا معذبا أيضا فيه شأن آخر معذبا منصوب بماء ومع وجون إلا ووافق ابن مالك يونس على اجازه ذلك قال, قال ما اخترته قال ما اخترته من حمل إلا من جنونا وإلا نكالا على ضاره من نصب إماء ومذهب الشلوبين من علماء الاندلس الشلوبين ردها الله الى حدث المسلمين قال ذكر ذلك في تنكيتي على الفصل وقد اول وقد اول قوله الا نكال على تقدير الا ينكل نكالا وهذا الاليق الأليق التقدير لان الفصيح في القران وفي السنه أنها إذا جاءت إلا بطول عمله. هذا فيكون في فيكون مثل ما زيد إلا سيرا وإلا يسير سيرا وقيل أراد إلا نكالاني نكال لعتوه ونكال لسرقته فحذف النول للضرورة هذا يعني احتمال نحن ضعيف قال واول الا من جنونا على التقدير وما الدهر الا يدور دوران من جنون وهو الدولاب الارجوحه الذي يلعب بها الاطفال يعني هذا يرتفع من جهه وهذا ينزل من جهه هذا من جنونا وما الدهر الا من جنون باهله وما صاحب ف. قال ثم حذف المضاف اقيم المضاف اليه مقامه وانتصب انتصابه على المصدرية على النيابه عن المصدر قال وقيل من جنون اسم موضع اسم وضع موضع المصدر الذي يتبدل الذهن الموضوع موضع الفعل الذي هو الخبر تقديره مده لله يجن جنونا يجن جنونا ثم حذف يجن ما اوقع من جنون موقع المصدر وقيل من جنون اسم في موضع الحال والخبر هم تقولهم الدهر موجودا إلا على هذه الصفة أي مثل المجنون وقال ابن أبي بشاد بشاد له ترجمة حشَّاثَة قال هو طاهر ابن أحمد أبو الحسن النحوي المصري في سنة تسعة وستين وأربعمئة على أن التقديق قال وقال ابن باب الشاذ ان ان من جنون منصوب على اسقاط الخافض اصله وما الدهر إلا كمن جنون وهو فاسد لان هذا المجرور في موضع رفع فلو حذف منه حرف الجل رفع وأول قوله الا معذبا على التقدير الا يعذب معذبا ومعذب هنا مصدر بمعنى التعذيب مثل مزق في قوله تعالى مزقناهم كله مزق اي كل تمزيق الثالث فقد فقد ان الزائده فقد ان ما معنى فقد ان الا تليها إن اي زائده كتب عليها الزائده فلو وجدت ان بعدما بطل عملها إن الزائدة نحو ما إن زيد قائما قال فرس بن مسكه حجازي وما إن وما اين طب وما طبنا جبرا ولكن منايانا ودولة آخرين وما إن طبنا وما ان جعل طبنا مهتدى قال وذكر ابن مالك ان ما يبطل عملها اذا زينت بعدها ام بخلاف بلا خلاف بلا خلاف اذا كانت ان زائده بلا خلاف وليس كذلك فقد حكى غيرها أن الكوفيين اجازوا النصب وانسل يعقوب طيب وما طبنا جبنا ما معناه ما هو الطب العادة والداب ودوله اخرين ما هي الدوله المقصود بها هنا الغلبة والانتصار طيب قال وانشر يعقوب من هو يعقوب هو ابن السكيت يعقوب بن اسحاق ابي يوسف في سنه اربعه واربعين ومائتين هجريه قال وانشر يعقوب بن بني غدانه ما إن انتم ذهبا ولا صريفا ولكن انتم اخذه ما إن انتم لماذا لما قال ما إن انتم ذهبا بني عدنان ثمان أنتم ذابا ولا صريفا ولكن أنتم الخذوه قال ذابا ولا صريفا <تصفيق> هذا على ماذا هل يعني هل هنا عملت ماء مع وجود ان الزائدة أو ماذا هنا هنا العمل على تقدير أن إن فيها مؤكدة لما توكيدا معنويا لا لفظيا لأن لفظ إن غير لفظ ما فتكون إن نافية وما نافية وإن مؤكدة لمن لما؟ أي حرف بعد حرف توكيد معنوي حرف بعد حرف توكيد معنوي حرفي قال بني غدالة ما أنتم ذهبا ولا صريفا ولكن أنتم الخزه الخزه الفخار وما هو الصريف ما أنتم ذهبا ولا صريفا الفضة الفضة قال الرابع الرابع الا يتقال الا يتقدم غير الا يتقدم غير ظرف او مجرور من معمول خبرها معمول خبرها فان تقدم غيرهما بطول العمل نحو ما طعامك اكل ما طعامك زيد اكل وجاز ابن كيسان نصب آكلا ونحن مع تقدير المعمول واذا بعضهم شرطين اخرين احدهما الا تؤكد بمثلها اشرح زائد قال فينا كذا تنح حمامه زيد قائما وجبره قال قال ابن قال, ابن قال ابن أصبغ عند عامه النحميين واجازه, وأجازه جماعه من الكوفيين قلت اصرح ابن مالك وصرح ابن مالك بعملها في هذه الصوره ولم يحكي في ذلك خلافا وانشد على العمل قول الراجل قول لا يمسك لا يمسك الاسى لا يمسك الاسى تاسيا فما لا يمسك الاسى تاسيا فما ما من حمام احد معتصما ما من حمام أحد مع تصمي قال فكرر ما أن فيه تأكيدا ابقى عملها وثاني أن لا يبدل من الخبر وبدل مصحوم بإلا نحما زيد شيء إلا شيء لا يعبأ به قال في الكتاب للصفار جواز نصب الخبر ورفع ما بعد إلا على البلديه قال على البلديه من هو اهم وغير الحجازيين ومن ذي معهم لا يعملون ما وحجازي يروي ان اهمالها لوث لوث تميم لوث تميم فهذه ما ماذا تسمى الحجازية وأما التميمية فماذا فما بعدها ومتى الخبر آل تميم لا يعملوا الماء يجعلوا الماء حرف ما في وما بعدها ومتى الخبر حتى ذات مرة يعني الغزو عليها بقول بعضهم وما فاف في قلت له انتسب أمها فبالأطافي قلت له انتسب فأجاب ما قتل المحب حرام يعني يقول رأى شخصا فقال له انتسب يعني من أي القبائل أنت فأجاب ما قتل المحب حرام إيش معنى إيش سيكون إذا أجاب بهذا الجواب ما فيها وقتلهم سلو حرام وخبر ماذا سيكون فقاب ما قتل المحب حرام يعني سميمي أنه يقول ما عندي ما بعدها ومسلو خبر قتلهم سلو حرام وخبر لو كان حجازي كانت ما عامل عمل ليس سيكون ما قتل المحب حراما سينصب لان سيرفع بها الاسم و بها الخبر لان اهل الحجاز يعملونها عمل ليس فيرفعون بها الاسم و بها الخبر و محافظه قلت له انتسب فاجاب ما قتل المحب حرام يعني الغزو عليها فعلوا لها مفتاح طيب ان شاء الله نجزاكم الله خيرا الحمد لله رب